والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة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 ما لنا من شافع ولا صديق حميم فلو ان لنا كرة فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان أكثر وإن نربك لَ هو العزيز الرحيم.